أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات عين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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه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 124. وما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين 125. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلِهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ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 119. إنه لا يفلح المجرمون 110. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 111. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 112. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض 178. سبحانه وتعالى عما يشركون 179. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح قيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم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 119. وإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت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 119. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 110. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا جوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَيَوْمَ نَحْشُوْهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَقُوا مَكَانَكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرْكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرْكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَ تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلوا كل نفس ما اسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من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 اَمَّا الَّذِينَ يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوا كَفَى لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ 124. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 125. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 126. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَدارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُبْتَدِعِينَ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ما الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسق وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كُلنا اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اَمَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 ثم قيل للذين ولم ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا مدامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ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 124. وذلك هو الفوز العظيم 125. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم 126. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُم مِنْ سُلْقَانِ بِهَا ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَوُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائث وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم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 موسى وهؤلاء إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبو وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُ أَلْقُ مَا أَنْتُمْ الْقُومُ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُ بِهِ السَّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُخْصِدِينَ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من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 قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 125. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَأْوَى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقُولُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقُوْعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ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 124. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين 125. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا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 وَأَنَا أَقِيمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُوكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ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 لاس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوقتي